بَنكُم إِنَّ الزَّلْزَلَةَ صَعِقَتْ شَيْئًا عَظِيمًا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ وتضع كل ذات حمل حملها وترن انس سكنرا وتدرن انس سكنرا ما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 خُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَغَلَ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 ثمُمَّ مِ لَ قات صُمم مِن مُبات مخَ اللَقَت وَغير مخَاللَقَتنُوبَ وَنُك في الأو حامِ م ص م نخ أريجكمطف الأ صم م للتذغ أشدك wa minkum man yatawfa wa minkum man yurdu ila وَمِن كُم مِن فَأَنْتَ عَنِ الْأَضْغَا مِدَتَ فَإِذَا انْذَنَنَا عَمَلَ يَوْمِ مَا cm الله هو الحق وأنه يبعث من في القبور ومن sin mai yo jj din lo fil' فاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله انت عذبال حريق <تصفيق> بما قدمت يذ كان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَافِظًا حُرُمْنَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ انْطَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ اصابته فتنة من قول فان الله ورجيه خسرا الدنيا والاخره ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو And their own In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 إن الله يفعل ما يريد من فَلَمْ يَمدُّ فِي السَّمَاءِ سَمَاءً ثُمَّ يَقْطَعُ فَلَيَنْظُرَ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا وكذلك أن صَوَّبِ إِنَّ نَصَرَ الْمَجُوسَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى لاابين الن Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samaa wa man fil ardhi والشams والشمس والقمر والنه وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُؤِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ in هذا من خصمان اتصموا في اللبين فالذين كفروا قطعات لهم ثياهم من ناري يصب من فوق رؤوسيم الحميد يصحر به ما في وعذاب الحريق <إن> يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحلون فيها من أساور من